الشيخ القارئ مشاري بن راشد العفاسي الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 الم يرزقُكُم مِ السَّمِ وَ الأرضئم ممِلكُ السَّم وَأَبصار وَم يخرِرجُ المَيتَ منِنَ الح وَم يخرجُ الحَّ منِن المَيتِ وَُخررج الميتَ منِن الحي وَمَ يدَبّر الأمق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 Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kadzabu fa qul li 'amali wa lakum 'amalukum antum bari'un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 قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِنَّمَا نُرِي نَكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّاهُنَّ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ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 اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ۚ آلْآنَ بِهِ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 ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسر ندامه واسر ندامه لما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا وَعْدَ وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون